Hi, yeah, she knows I She knows I so صور الخوا لا لا مكسور بحزن ضايع يجود دفن بضعت أحمد ودهريت هك ريحه لخادم اهل البيت الشاعر علي السقاي قنعه عمرو ده مثل هالي يا علي مدمع دفن بعضه احمد شهرى Take care. بعاني موحي فاطمة من اسمع اسمها تفسج روحي فاطمة من اسمع اسمها تفسج روحي بضلع اتخيار بضل كسر بضلع اتخيار كسرها ويعلنو يعلن <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله احشنه وصار يا ليل يا لماك شعرا من الاجل هالحاشر عاشق ويا يريمتد لجل عيني موحي فاطمه ان نسمع اسمك تفس جوحي فاطمه ان نسمع اسمك تفس جوحي ظل عاد كسر يعلن هلا اي ابقى أنعي وجري دمعي اي ابقى جري دمعي حتى لو تحمل نواظ حتى لو ما شاء الله ما شاء الله فكريحه صدرها بلهجتي الدام عالم العلوي شرف الله هو اعلى كبري الجرحي بصدرها بلهجتي الدام بعالم العلوي شرف الله هو بس ضلع بنتي النبي نور الضيش لا الدنيا كلها فدوه المحا تفدي دمات المحا فكري حاي هل هل فكري حان ما شاء الله ماجور ماجور مثل خليلا لا مستحيل وضع الذي يفقد خليلا ايه مستحيل وضع الذي يفقد خليلا لو سمعت اي تعمل ونه في لځح روان ناتل اذكر على الزه فكري حياه النور عليه فكري حياه حاضر الذي يفقد خليلا مو سهل وضع الذي يفقد خليلا لو سمعت يتامل وال فجيله لو سمعت يتامل وال فجيله اذكر على الجاهرن لا عقيلة هذكري على الزهر عقيلة وبقى حارها من زغورها وبقى حارها من زغورها تعلمت تبجي وتساهل تعلمت تبجي وتساهل تعتر انفاسي بصدف حي جنحيه يبيعه كسر ظل عمو الحسن عائل عجيبه كسر ظل عمو الحسن عائل علي جريب حبل اعجب مصير کرهایر شروصاير ما شاء الله للشاعر علي السقاي حبيبي ثار انفاس في صدر عايج نحيبه حامل احجب مصيبه علي بعد ما نزل بيحمي جا الله لمك. <تصفيق> يوم هجمه على بيت الإمام عالطهور شف في الرجس صب انتقامه يوم هجمه على بيت الإمام عالطهور شف في الرجس څه وین چې يبدي حاف تمنى شي يا ف يبدي حاف وبالجثاث يملي المضاع بالجثاث يملي فكري حائر فكري حائر شنو ساي سوجي ته <تصفيق> هاي شنو ساي دغه بيت العمانه اعطهم كف الرجس صب انتقام صب انتقامه يوم هجمه وعلى بيت الامامه عطهور شف في الرجش صب انتقامه وبعض ووجيه التي صدره واناك فكري حاير فكري حاير ما اسمعي مصاير يشاكي تعمير فكري